سمعو ن ه ا ت غ ي ض ا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوه نالك ثبورا لا ل تدعوا ي م ث ب و ر ا و ع ه ا ل ن ا ب و ر ا ك س ي ر ا ق ل ذ ل ك خير أ م جنة ا ل خ ل د ا ل ت ي وعد ا ل م ت ق و ن ك ا ن ت ل ه م ج ز ا ء و ح ص ي ر ا ل ه م ف ي ه الجزء ا ل د ي ن وكان على ربك و د ا م س ؤ و ل ا ويوم ي ع ه ا و ن من دون ا ب ل ه ف ي ق و ل ف ي ق و ل أأنتم أ ع ل ت م ع ب ا د ي ه ؤ ل ا ء أم هم ض ل و ا ا ل س ب ي ل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أ ن نتخذ, نتخذ من دونك من اولياءنا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 موسوعه النابلسي كبيرا أ للعلوم ا إنهم, إلا إنهم الطعام ويمشون في ا ل أ س و ا ق و ج ع ل ن ا ب ع ض ك م لبعض ي ه فتنة ت أ ص ب ر و ن أ ت ص ب ر و ن و ك ا ن ر ب ك ب ص ي ر ا ا و ق ل ا ل ذ ي ن ل ا ي و ن ل ق ا ء ن ا ل و ل ا أ ن ز ل ع ل ي ن ا ا ل م ل ا ئ ك ة أو نرى ر ب ن ا ل ق د ا س ت ك ب ر و ا في أ ن ى موسوعه النابلسي ش و ل ل و ل و ن حجرا م ح ج و ر ا و ق د ل ا س ل ى م ا ع م ل و ه موسوعه ا ل ن ا ب ا ب ا ل ج ن ة ي و م ا ل ا س ل ا م ق ر خير م س ت ق ر و أ ح س ن م ق ي ل ا أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة يومئذ خير م س ت ق ر خ ي ر مستقرا وأحسن للعلوم ي و تشقق ا ل س م ا ء ب ا ل غ م ي ه ش ر ك ل الهدى شركه دعويه ا ي ر ربحيه ذ ا ل مضمون اجتماعي كان ي ويوم م ا ا ا على ل ك ف ر ن عسيرا ي و يعض الظالم على يديه, ويوم الظالم على يديه يقول, يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيليا و ي ل ت ا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 ق م ت و س و ا ه ذ النابلسي ا ق ر آ م ه ج و ر و ك ك للعلوم ن ا ك ل نبي ا ن ا ل ا س ر ا م ي ه اسماء الله ا ل ح س ن ص ي ر ا